ق ا ن ه م ا لا ل يعلمون و والسوء انهم ل ي ا لا ل يؤمنون بانفسهم فألقوا ل ا س بما م كنا نعمل من سوء بل إ ن الله عليم بما كنتم تعملون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 هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعلى الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حطت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين إ ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 يخرج من بطولها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم ي ت ف ك ر و ن والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ غ ف ر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إ ل ي ه م القول فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا إ ل ى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا ل س و ء بما ف د ل ت م عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان ك ن م تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 وان الله لا يهدي القوم الكافرين أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم و أ و ل ئ ك هم الغافلون لا جرم انهم في ا ل آ خ ر ه هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حليفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعبه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 وجادلهم بالتي هي أ ح س ن إ ن ربك هو أ ع ل م بما ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبغتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون